نهار ويكؤر نهار على الليل ويكؤر نهار على الليل وسخر الشمس والقمر كلٌ يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفور؟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 إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار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 لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهاار تجري من تحتها الأنهاار وعد الله لا يخلف الله الميعاد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 بهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجره بأحسن الذي كانوا يعملون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 قُلَ أَفَرَأَيْتُم مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ ضُرِّهِ إِنْ أَرَادَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون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 قُل لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ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 قُلِ اللَّهُمَّ فاطر السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يُخْتَلِفُونَ وَلَوَأَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ومثله معه لفتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدالهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدالهم سيئات ما كسبوا حق بهم ما كانوا به يستهزئون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 سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هو بمعجزين أو لم يعلموا أن الله يبس طرز قلما يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون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 إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ماء ونُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ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 وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجاء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون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 قيل دخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين